بسم الله الرحمن الرحيم إذا زنبلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفضلها وقول إنسان ما لها يوم لأن ربك أوحى لها يومئذ يخدر الناس أشتاة ليوروا أحمالهم فمن يعنى المطال ذوة خير يره ومن